طاق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأسروا قولكم أو إنه علي بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فامشوا في مناكبها وكلوا وَإِلَيْهِمُ النُّشُورُ أَأَمِنَ أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رفقه بل لجوا في قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصى والأفذنة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون كفروا وطيلها الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بَلْ أَرَأَيْتَ مَن أصبح ما